ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء وإلا أجل مسمى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 124-ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 125-يصهر به ما في بطونهم والجلود 126-ولهم مقامع من حديد 127-كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها, أعيدوا فيها عذاب الحريق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 وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام, والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أن العاكف فيه والباد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 عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقْضُوا دَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ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 فلهؤ أسلم وَبَشِّرِ المخبّتين وبشّر المخبّتين الذين إذا ذكّر الله وجلّت قلوبهم والصّابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومنا رزقناهم ينفقون والبد نجعلنا لكم من شعاير الله لكم فيها خير فذكر رسم الله عليها صوافف فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأقعدوا القانع والمعتر كذلك سقّرناها لكم لعلكم تشكرون. لينا لله لحومها ولدماءها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدنت صوامع لهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 فكأين من قرية اهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيل افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأَنَاءَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتوا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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَلَّى بِهِ الْأَرْضُ مُخْضِرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان مَا لَمْ ينزل به سلطان وما ليس لهم بي علم وما لقائمين من نصير وإذا تتل عليهم آياتنا بجنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم واسعوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو كتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير